بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ممين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفرحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى تمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قَادْعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَقْتَدُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ هُم مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَلَمَّا أَظْلَمَ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 رَادُ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ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 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ فلَابِدن فَأتُ بِسُورَةٍ ممِلٍ فَأتُ بِسُورَةٍ م مِفه وَدَعوش هد أَكُم مِ دُونِ الله إن كنتم صادقين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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالبون إن اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا شَأْنُ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا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 صَرَوْا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ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 جاعلا في الارض خليفا قال اتجعل فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم صحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا مُقْتَدِرٌ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَأَنۡهَاهُمَا فَأَخۡرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيۡهِ عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 س ف فيِي بعمْدِكُم وَإي يَفَحَابُون وَآمِنُوا بِمَا آذَلْكُم صَدِّقَلِّمَا مَاكُمْ وَلَا تَكُ أَوْولَ كَافِرٍ بِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتاتِ فَمَنَم قَللَ وَإّ يَفَتَّقُون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 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَكْفُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمين. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آيِ فِيرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءًا الذين يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلائكم من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنذرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلننَّ لََكُم الغَمََ وَآ زََّ لَكُم مَنَّ وَالتَلى قُ مِ طَباتِ مَا رَرزَقنَاكُم وَمَا ظَلَمَ وَلَ كَوا أَ شسَم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رضا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فآخروا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 أكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض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 لكم ما سالتم وضربت عليهم الذل وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا برضى من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصر وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر لصالحا فلهم أجروا من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هجوا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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاخع لونها تسر الناظرين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 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل ما طاعمن فستقمعون ان امن لكم وقد كان فريق منهم يستمعون كلام الله ثم يحرفون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 تُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم كَتَبَت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ كَتَبَ سَيْئَةً وَأَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا طَالِبُونَ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 وَإِذْ أخذنا ميثاقكم لا تسفقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون تَقومُ وتُخرِجونَ فَرِيقًا مِنكُم مِّن دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِسْمِ وَالْعَدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَة فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَلَا إِلَىٰ كَمَنِ اشْتَرَأَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ينصرون.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 ففَكُللَ مَا جَ أَكُمْ رَسُول بِمَا ل تَهُُسُكُ مُسْتَكْذَرُتُم فَفَيق كَذَّبِتٌم فَفَريق كَالذَّبَتُم وَفَريقٌ تَقُتُُون وَقالَاوا قُلوبُنَا غلف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 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئت ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا برضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخلتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واتمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به مَا كَانَ الذَّارُ الْآخِرَةُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ خَالِصًا مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَ تَجد النَّم أَحْسٌَّ سعَ خياتِ مِنَ النَّذينَ أَشَتُ يَوَدّ أَ أحدَدُون يوًْا مَّ رُ الفَسَنَت وَمَا ووَابِمُ زَحزِخ مَِ اللذاَابِأَ وَم واللهَّهُ بَصون بِمَا يَغْمَلُون قل من كان عدو الجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يدين مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو الله وملائكته سُنهُ وجبري ولملك فإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا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 وما كَفرَسُلَمان وَ الشَّطين كفرَوي وَمًاّ تَتحر وما أُزي يالمون النزدَ الصحر وما أزِ الملكن ببابِ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 لهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واتمعوا وللكافرين عذاب أليم.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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَمَنْ أظلم ممن منام ساجد الله أن يذكر فيها اسمه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 فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لم يكن سيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية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 ولا تتأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إنه ذا الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوان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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَنفَعُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كَفَّرُوا سَاءَ مَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَضَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ربنا وجعلنا مسلمين لَكَ ومن ثرميتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ مِن آلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن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 المَوْوتُ إذْقاللَ بَنمَا تَ بُضُونَ مِْض إذقالَالَ بَنيم تَ مُضُونَ مِنْ بد قونَابُ إلَكَ وَإلَأَب إِكَ إبهم وَإثملَ وَإثحاق إضَ هُوَ مُسْلِمٌ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما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 ف تدَ وَإِن تَولَ فَإِ مَاهُم فيِي شِق فَس يَكفكَهُ اللهَّ وَهُو السَّمعُ الالم صبَ وَدَ الله وَمنن أَحْسَن مِنَ اللَّ صبَ وَدَ وَنَحنُ لَ وَ بِدُون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرَبُّكُمْ وَرَبُّنَا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ الْعَيْنِ دَنَا مِنْ اللَّهَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَذنَو تَقلَلُ بَوجكَ فيِي التَّمائ فَلًا وَليًا كَبْ بِلَةً تَرقَهَا فَوي وَجكَ شَطَرَ مَسْجد حَرم وَوحَثُ مكُ تُمْ فَولوجوهَكُمْ شَطْرًا وَإِن الذيينَ أوتُكتبَ لَ يَلَمُونَ أَهُ الحَبُّ مِ رِّب وَمَ اللهَّ مُ بِرافنَّ يَغمَلُون وَل إِن تَثَ الذي نَ أُوتُكِتابَ بِقُلِ آيَةٍ مَا تَ بعوقِ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 وَحيَيْثُ مَاكُُمْ فَولوجُهكُمْ شَطَمُ لِأََّافُونَ لَِّ سِعَلَكُمْ حُجَةٌ إِ الذيَّذينَ ظَلَموا مِنهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِ سِعَلَكُمْ حُججَةٌ إِا الذيَّذينَ ظَلَموا مِن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 كَم هُم مُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس من الذين بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنوهم اللاعون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 بَطْنٌ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هُمْ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ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 إِنَّهُ لَكُم مَّعْذِرٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يتمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا نَشْكُرُ اللَّهَ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ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 واتى المال على حبه ذوي قربا واللي اتانا والمساكين وابن السبيل والسايلين وفرقا وبالسايلين وفرقا واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن نوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسانه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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترق خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ثبية طعام مسكين فما تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِنَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 إذا كنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدنو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن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 لا تلقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج اِنْ احْصَرْتُمْ فَمَا سَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير ازاد الثقوى واتقون يا أولي الألباب لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن كَبْتُمْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن رَّفَاقتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم لمن الضارين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم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 إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنتل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهنم ولبئس المهاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ رضَا تِلْكَ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَافِنُوا فِي السَّلْمِ كان اتَّبَعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان سورة امة واحدة فباث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وعصر الله قليل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإنه الله به عليم كُتب عليكم القتال وهو كره لكم و عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم و أن تحبوا شيئا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 صدُّ الن سَب الن وَكُفْرٌ بِه وَمَسجد الحَرامِ وَإثْاجُ أَههِ مِنْهُ أَكبرَر وَيدَ اللَّ وَْفتنَةُ أَكبرَر مِنَ القَطْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله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 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم وَلَا قُ وَبَشرر مُؤمين وَلَا تَجَالُ اللهَّه أُربَةً لِأَمَانكُمْ أَ تَبَرقُ وَتَتَّقُ وَتُصِح بَيْن الناس والله مسَم النالم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 تُنَمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُغُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكُمْ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُم مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه من شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَحَا إِن ظَنَّ أَن, أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتذوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَحْزُنُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ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 والله ما يعلم و انت لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن لا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَرَّ وَلَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مثل ذلك فإن أرادا فصالا تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تتذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن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 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرٌ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن مَا فَرَضْتُمْ فَانصَفُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ وَمَن يَفْتَحِ كَيْدَهُ وَإِنْ تَغْفُرُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ جَئْرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرًا الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتٌ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعفا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بَنِي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَاعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَاهُ لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده باستطاف العلم والجسم والله يؤتي ملكه من والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آل وَمُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ الْجِبَالَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم فَاشْهَلَطَانُوا تُبِ الْجُنُودِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِفٌ دُنْمَر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي اغترف غرفة بيده فشردوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آنوا ما هو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الشابرين ولما برزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا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 ودفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلو ما عليك بالحق وإنك لمن المرشلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيش بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَْ شَ أَو اللَُّ مَ قتَتَلََّذلَ مِنْ بَد مِنْ بَدِمَ ج أَث البَنَةُ وَلَكِ ياقْتلَفُ وَلكِ ياقْتَلَفُ فَمِنهُم مَن آمامَنَ وَمِنهُم مَن كفروا ولاو شاء الله ما قتت ولا لو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا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 خَلَقَ كُرْسِيَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ اللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ في فِي صِرَامٍ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ النَّادِي إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تَمَّ لِلَّهِ الْمُلْكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِمَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على روشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مئة عاما فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لنبت نَسْ وَغَر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِذُوا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الَّذِينَ يَنشَقُّونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيكُلِّ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 عليهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدخة يتبعها أذى والله غني حليم أَُّهَاَّذينَ آمَنُوا لَا تُذَطِلُ صَدَقاتِكُمْ بِمَنّ وَأَذكَ الذي فِقُ ملَم ل تُدَطِلُ صَدقاتِقُ بِالمَن وَْأَذكََّذ فِقُ مَالَم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 وَمَثَل إلَ بِينَ يُ فقُونَ أَمْ وَلَهُ مُبتِ غَ أَمضَاتِلَّهِ وَتَكْبتَم مِنْ أَافُوسِهِمْ جمث لجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ شِيرٌ وَأَعنابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا وَلَهُ تُرْيَةٌ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 وَيَبْتَغِي مَا كَسَبْتُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِنَّا أَنْتُم بِقَمِضٍ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَنِيٌ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 وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَن أَنفَقَ تَمَّ نَفَقَتُهُ أَوْ نَذَرَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُمُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتضاء وجه الله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 لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَوْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَارِفُهُمْ تَارِفُهُمْ بِسِيمَاءٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ النَّاسِ إِحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذينَ فقُونَ أَمولَهُم بِالَِّْ وَدَّهَارِ سِعْوَ وَلَانةَ فَلَم أَجرُهُمْ فَلَم أَجرهُم م دَرَبّ وَلَا خَوْصُناَا لَْبِ وَلهُم الذين يأكلون الربا لا يطومون إلا كما يطوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ثمان فوأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله ظربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرونا بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن وَبِئْمَانَتِكُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ شَنَظَرَ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم يظلمون وليكتب بينكم كاتب بالعب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس منه فإن كان الذي عليهم حق سفيهن أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمني له فليملن أو لا يستطيع أن يمني له فليملن وليمه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَمْ تَقَلَّ إِحْدَاهُمَا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَمْ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 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ وَكَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ كل شيء عليب وان كنتم على تخلف ولم تجدوا كاتبا فخرها من مقبضا فان امن بعضكم بعضا فمن يؤذ لذئتم من امانه وليتق الله رب ولا تكتموا الشهادة ومن يكتما فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أفطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا